انتهينا الحمد لله من الكلام على الإجماع اليوم إن شاء الله نأخذ الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليه من الدليل الرابع هو دليل القياس قاعدة القياس حجة القياس حجة هذه قاعدة مهمة جدا لأنه عندنا من أنكر القياس ولم يقل به وهذا الذي أضعف مذهب الظاهرية أنهم ينكرون القياس يعني ابن حزب لو كان يقول بالقياس لكانت القوة كل القوة في مذهبه إذا قال بالقياس لكانت القوة كل القوة في مذهبه لكنه لم يقل بالقياس حجة والدلال على حجة القياس من الكتاب والسنة ومن النظر من الكتاب ومن السنة ومن النظر والحق أنه لا يرد القياس إلا ضعيف النظر إلا ضعيف النظر بل وضعيف الأثر أيضا نقول الأدلة كثيرة التي تدل على القياس اول أحاديث التي يحتاج بها القوم أحاديث معاذ أنه قال بما تحكم قال, قال أقضي بكتاب الله فإن لم أجد فأذهب إلى السنة فأقضي بسنة النفس النبي صلى الله عليه وسلم فأجتهد رأيي أن أنظر ألحق, ألحق النظير بالنظير هذا حديث لم يصح هذا حديث فيه شذوذ وأيضا الحديث الذي يحتاجون به حديث إن أصبتما فلكم عشر حسنات وإن أخطأتما فلكم خمس حسنات ويقول طبعا وجد دلالة من هذا الحديث ان أصبتما يعني بيه المسألة اجتهدية ليس فيها نص فإن أصبت وهذا الإصابة تقوم من أنه يلحق النظير بالنظير فلك عشر حسنات وإن أخذت فلك خمس حسنات هذا لا أصلا له أيضا هذا الحديث لم يصح بحال من الأحوال لكن الحجة في كثير من الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وفي بوضع أحدكم صادقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله ومتعته وشهوته وله صادقة قال نعم أرأيت إن وضعها في حرام اكانت عليه من الوز يعني كا كان قال قال صلى الله عليه في حرام كان عليه وذ قال اللهم نعم قال كذلك لو اضعاه في حلال فله اج فهذا القس من قياس قياس الايش؟ العكس لكن هو قياس يدل دلالة واضحة جدا على صحة القياس ايضا من الادلة على القياس اننا سلم سئل عن قبلة الصائم يعني هذا الحديث في السنان هو يعني حسن حسن كثير من العلماء سئل اننا سلم عن قبلة الصائم فقال رأيت انت مضمط فانت مضمط بماء ثم مجشته افعل ذلك في صيامك يعني المعنى افعل ذلك في صيامك من شيء وهذا كلام كان العمر الخطاب قال لا قال هكذا قال هكذا فسئل ابن عن قبل الصائم لو قبل الرجل مراته الصايمه الصائم وهي صايمه هل ينتقض وضوء بذلك هل ينتقض الصيام بذلك قال لا انسلم المضمضه تنقض الوضوء قال لا قال والقبل لا تنقض الصيام ايضا وهذا قياس قاس الصوم على الوضوء ما الجامع عدم افساد هذا الحكم هل الجامع لأنا اللي أخطأت في التصوير حتى ولذلك سألتكم عن الجامع ليش لأنه لما أخطأت في التصوير كله ماشي معايا فذلك قلت أسأل يمكن ليخوا بقى أفزاز. لهم نظر آخر هو المسلم جاءه عمر قال يا رسول الله هلاكتس. قال ما بك قال قبلت وانا صائم حششت وقبلت وانا صائم قال رأيت المضمضة أخذت معا تمضمضت به ثم مجاشته أخرجته أي أثر قال لا قال كذلك هذا معنى الحديث فهنا الـ الـ الـ القياس على المضمضة في الصيام لا في الودوه وانتم ماشيين كالنوام يعني نعم انت قتلت في الصيام انا قلت في الصيام بس لا انا قلت بعدها في الودوه قلت علاقة الودوه بايش في الصيام صح ولا لا قلت ذلك هم ناموا ماشوا نائمين ومع ذلك اقول ما العلاقة صلى الله وسلم لعمر الرق seeing the ثم ما هذا الماء يؤثر يعني يؤثر في صيامك قال لا فما الجامع يبقى إذا نرجع فنشرح القياس نشرح القياس الأول ما القياس القياس في اللغة عل問題 الميزان الميزان ميزان العدل القياس معناها الميزان ومعناها المساواة أيضا معناها المساواة وأيضا هو التقدير القياس هو التقدير والمساواة والميزان أيضا قسط السوبة قسط الأرض قسط الشارع بالمتر قدرت تغضيلها طيب وهو كما قلنا المساواة وهذا أفضل ما يكون تعريف لأن المساواة تدل لأن القياس أصالة فيه مساواة مساواة فرع بإيش بأصل وفي الاستلاح هو الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع قول الارز والبر البر اصل في الربا المسلم قال البر بر ايش ربا الا ان يكون يدا بيد مثل سواء بسواء في الواقع قال ها وها طب البر اصل والارز الارز فرع الحاق والارز بالبر في حكم ايش الحكم تبادل صعب صع صعب صعين ربا مفهوم يبقى اذا هو الحاق فرع باصل في حكم لجامع ايش الجامع هنا الكيل أو الطعم على ما قاله واختلف به العلماء ونحن نقول بقى مثل الآن سيأتيك الحق فرع بإيش بأصل في حكم بجامع الحق فرع بأصل قبلة فرع مضمضة أصل طيب المضمضة المضمضة أصل الحكم لا تفسد الصوم الصوم صحيح تمضمض والصوم صحيح والقبلة فرع الحقناها بإيش؟ بالمضمضة في الحكم اللي هو الأصل طيب والحكم لا يفسد الصوم إيش الجامعة شطار شوفوا أنتوا تخيلوها في هذا حديث النمسلم مع عائشة قالت كان النمسلم يقبلني هو صائم في رواية في السنن قالت كان يقبلني وأنا صائم وهو صائم ويمص لساني ويمص لساني هذا حديث ضعيف هذا حديث ضعيف اسف رابع ليه يا عم انت, انت ده, ده, ده, ده انت افضل مفتي ده كل صايم اي قبل ايدك قبل ما يصوم قالت فكان يمص لساني طيب العلماء احتاروا في هذا الحديث قالوا لو صح ماذا نفعل كيف نقول, نقول يمص ثم يمد يمص اللسان ثم يمد فالفهم هذا جاء من إيش؟ من المضمضة مص مع, م... مع مضمضة تحريك ويمج يبقى لا يستقر ها هايوة نعم هي... هي... هي... الأصحف ذلك أنت تقول بجامع عدم وصول الشيء هذا الذي يقال بالفلسفة بقى لنتم تفلسفتم فيها كثيرا لكن هذا الذي يقال بهذا الحكم عدم استدد الصوم ليش؟ لعدم وصول شيء لأن الصوم يفسد بما إيه؟ دخل لا بما خرج رجل الطيب جابها بالعكس أطع شفيتها وجري فهو المسألة بما دخل السوم يفسد بما دخل فهو يقول كما أن المضمضة لم يدخل منها شيء فلم يفسد السوم بذلك أنت التقبيل لا يدخل منه شيء فلذلك فسروها في حديث عائشة قال كان يقبلني وهو صائم حال تكوني صائما ويمص لساني قالت كان يمص فيمج يمص لسانها ثلاث طفن أنسا بينهم ويمج ممصه من لسانها لا يستقر ولا ينزل الجوف طيب فهذا أيضا دليل على القياس أو صحة القياس وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتهدوا فكل ممثل قالها طبعا هذا اشتهدوا هذا غير موجود من أحوال لا أصلا له فلا نتعنى بشرحه وأيضا الحديث الطويل الذي جاء العظيم بأن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابني جاء إيش أسود اللون رجل أبيض أمهق أحمر الوجه الوجنتين ومرأة كذلك فجاء يحمل بياضا يحمل سوادا شمس حمل ليلا فجاءت بالولد وقال ابني أسود كيف ذلك فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل لك من ابل قال نعم قال ما لونها؟ قال حمر فقال هل فيها من, من أورق؟ قال إن فيها لورقة رصاصعة هل فيها من اول قال ان فيها ورقه قال من اين هذا؟ كل حمر وياتيك الاوراق هذه من وين هذا واللون مختلف فقال يا رسول الله رجل اعرابي يعني عنده جزور علميه فيه في الابل ان يعيش مع الابل هو يعيش في الخيمه ولبل والتمر واللبن هذا الذي يعرف لو زي كان الراحة كل الراحه مع الاعراف في هذا الباب مع ان عندهم جلافه في التعامل فكان ياتي للنبي صلى الله عليه وسلم فلما ياتي للنبي صلى لما راه وجلس معه هو الاعرابي راى الحياء في وجه نمسلم وحمر وجه نمسلم بعث إلى بيته الأول على طعام لضيفه نمسلم لم يدد قالوا والله ما عندنا طعام لضيفه رسول الله بعث الثاني للثالث تسع بيوتات لم يدد طعاما لضيفه رسول الله سلم حتى جاء العربي فابتسم فقال يا رسول الله يعني هذا الأمر لا يعنينا قال نحن أهل إبل يكفينا الطمر والماء حتى بعث إلى بعض أصدقائي فأتى بالطمر وآتى بالماء وأتى أيضا باللبن فشرب اللبن فله جزور يعلم فقال يا رسول الله لعل هذا هذه ال... ال... الناقة قال لعله قد نزعه إيش؟ لعل الصغير هذا قد نزعه عرق جد بقى أجداد الناقة هذه فيه سواد فيه نفس اللون فيه اللون الرصاصي فالغار المحسود قال لعله نزعه عرق فقال وابنك هذا لعله إيش نزعه راحة البال في العلم الأعربي لا يعلم لكن لما تكلمه بالمقدمة الصحيحة والنتيجة الصحيحة ترى ما غير معاند تراه دائما يا لكن أنت الآن تجلس مع الإخوة لا سيما كان سلفي المذب جزا الله خيرا تبين له الخطأ وعدم العلم وهو لا يعلم شيء لكن هو حافظ عن الشيخ شيء فاتفضل بقى خمسين سنة وأنت تكلمه وبعدين يذهب ليناظر وبعدين يذهب بعد ذلك يقول لك والحدث الذي تتكلم به شيخ يعلمه هو الذي ضعفه ولا يذر صحاه طالب الحق لا بد ان يزن للحق طالب الحق لا بد ان يزن لكن المتعصب لا يمكن ان تجده يزن الحق طب هذا ليس ليس بالسلفين فقط ده في السلفين وكل كل من تراه في عنده تعصب لا تجده بحال من احوال يمشي معك على الحق ولا يقبل الحق انا قلت لكم كثيرا بسبب التعصب المذهبي حدث الكذب على رسول الله بسبب التعصب الطاصمي المذهبي بسبب التعصب المذهبي سب ابو هريره رضي الله عنه وارضاه بسبب التعصب المذهبي قد يعني حدثت مقاتلات عظيمه جدا بسبب التعصب المذهبي بسبب التعصب التعصب المذهبي رجل علم من اعلام الامه رجل على في سماء الإسلام هو شام في سلامه الإسلام زمان ابن جرير الطبري ومن يجهل ابن جرير الطبري والكتاب التفسير هو أول هذا أعظم كتب التفسير وكان واسع العلم الأصول والفقه واللغة وأيضا ال ال ال البيان ابن جوني الطبري يعني ردم بيته بالحجارة لأنه لما كتب في التاريخ كتب الشافعي في الفقهاء وكتب أحمد إيش في المحادثين لم يكتبه في المهمة ليش بيقولوا هتتحمبلي فيها ليش بيقولوا أن الحنبيلة هم متشددة بسبب هذا ال هذه القصص رجموه بالحجارة اتردم البيت حتى أن الصلحاء لما مات ابن جريد الطبري آه وروا آه قبره حتى لا يعلموا الحنبيلة قالوا سينبشون ويخرجونهم كيف لا يكتب أحمد من تعصم مذهب لان احمد الناس في هذا الباب وكان يقول لا تاخذ مني ولا ابن ابن من الشفع ولا من مالك خذ من حيث اخذنا ما العلم الا قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه ما العلم نظمه الخلافي سفاهه بين الرسول وبين قول الفقيه شوف عربي لا يتعصب عربي لا يعتقد ثم يستدل لا هو يعتقد بعد الدليل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انت ترى هذا اللون فقال له على الابن ومن أين لك هذا؟ قال لعله نزع وغير قال وابنك أيضا لعله إيش؟ كان القياس قياسا تاما صحيحا فهذا دلالة وضح جدا على القياس وكان قياسا تاما نصعا آآ يعني آآ آآ قد أقنع العربي قناعة تامة حتى قال نعم يا رسول الله هو يلمح بقصف المرأة فلما جاء القياس قبل ذلك وهذا فيه دلالة كما قلنا على صحة القياس أيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث إذا ولدته قال أرأيت ففيه دلال على صحة القياس كل ما يقول لن سلم أرأيت ففيه دلال على القياس لن يقول أرأيت أن يقص هذا بذاك النظير بالنظير لذلك قال لن سلم أرأيت لو كان على أمك دين عندما جاءت المرأة يا رسول الله أن أمي ماتت وكانت نظرت أن تحج أو, قال أو قالت على الصيام فقال لن سلم أرأيت لو كان على أمك من دين أكنت قاضية هذا الدين قالت اللهم نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالقضاء هذا قسم قياس الإيش؟ قاس الأولى القاس الأولوي قال يعني أنت الآن إذا وجدت الدين على أمك السعي سيكون شديدا لسد هذا الدين الدين الذي للهد الذي فيه عليك لابد أن تسريع أو على أمك لابد أن تسريع في قضائه ولذلك علماء هنا يقولون بأن الحج من ماله وجوبا يكون من ماله وهذا كلام الشفعية والحنبيل أخلافا للمالكية والأحناف لما لأن دين الله لأن دين الله حق بالقضاء الله احق بالقضاء لذلك قال صلى الله عليه الله فالله احق بالوفاء وايضا من الادله على حجيه القياس قول صلى الله عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنه كيف وجه الدلاله في هذا الحديث على القياس على صحه القياس السؤال ظاهر جدا هو قال صلى الله عليه لعن الله اليهود ان الله حرم عليهم الشحوم فجملوه فاذابوه فباعوه فاكلوا ثمنه وين وجه الدلالة على كيف الاستدلال بهذا الحديث على أن القياس صحيح صح لكن كيف ذلك بقى إيش؟ الجامع هذا الصحيح هو قياس أكل الثمن على أكل الحوم الحوم الميت لكن إيش الجامع خلي بقى حد يساعدك في هذا أنت في الشطر محمد وجه الاستدلال لا هو الحاق اكل الثمن باكل الميتة وايش الجمع الحرمة ده حكم يا حبايبي الحرمة تحكم اريد الجمع شوف طلب العلم يتغزل في الادله عشان يصل ما هنا بقى ليش بعمر خطاب يقول الحق النظير بالنظير مش اي احد بيقيس والله الإجابة عندما تسمعون إجابة تستغربون ما الجامع؟ شوف أنتم أتيتم بالإجابة الصحيحة المتضادة هو الانتفاع بجامع الانتفاع بجامع الانتفاع هو بينتفع بالسمن بينتفع بإيش؟ بالأكل فسمى الانتفاع بالسمن أكلا هل تجامع الانتفاع هو الآن؟ ألحق أكل الثمن بأكل الميتة بجامع الانتفاع يا رب والله ما وصلت وصلت طب اللي وصلت يرفع يده في كثير من الناس ما وصلتش طب اللي ما وصلتش نعمل ايه كيف تصل اليهم الاكل فيه انتفاع ايش اجيبوني البدنية والعقلية وصح صحيح ولا لا المال فيه انتفاع ها اهو ده اللي فالح فيه بيجيب الاكل وبيجيب النساء ويجيب كل نعم اهو الانتفاع بالمال تنتفع بالمال بالبالكسوه والطعام صحيح ولا لا يبقى انتفاع ولا مش انتفاع انتفاع يبقى هو الحق الحق الثمن بالطعام وسمه اكلا بجامع الانتفاع فاكلوا ثمنه فاكلوا ثمنه وايضا قال النبي صلى الله لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس مرات في اليوم والليلة فهل يبقى من درنه شيء فهل يبقى من درنه شيء قالوا لا قال فذلك مثل فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بهن الله الخطايا وين نوجد الاستدلال على القياس في هذا الحديث رأيتم لأنه نهرا بأحدكم يقتصر فيه المر خمس مرات في العام والليلة قال لي من درني من شيء قال لي من درني من شيء قال هكذا الصلاة الخمس انتبه الآن كن طالب علم مجد فأتي بالأصل والفرع والحكم والإلحاق بالجامعة الانتفاع انت الانتفاع <تصفيق> الآن هقول ما هو الاصل ها ممتاز الاصل النهر والفرع الصلوات ممتاز الحكم يابا قبل العله حبيبي الحكم يا بابا يا شاطر ماشي الحكم التطهير ده صحيح صح. التطهير طيب العلة الجامع, الجامع بينهما ما الإزالة دي هي يا ابن الحكم يا حبيبي مش فهمين يعني البصيبة عندكم لا تفقهون الفرق بين, بين الحكم وبين الجامع ايش الجامع بينهما صح التطيير ماشي وهي الإزالة وهو حكم بس ها عايز الجامع ها ها يستمر هو قصئ على خمسة وخمسة. هو يبين الخمس سلوات قصهم على خمس مرات غسل. خمس سلوات بخمس ايش؟ اختسالات. هذا القياس. صح كده؟ الحكم ايه؟ التطهير. صح او لا؟ صح بجامع ازالة ايه؟ ازالة الدرن. صح او لا؟ يبقى خمس سلوات خمس مرات اختسال. الصلاة قيست على, على, على, على, على الاختسال. طيب بايش؟ بجامع ايش؟ قوة الدفع. اللي هي قوة الإزالة قوة الإزالة النهر يزيل الدرن والصلاة تزيل الدرن بس أي درن هذا درن معنوي هذا درن حس وهذا الحق أو الحق معنوي بإيش بحس الحق معنوي بحس من باب التصور والتمثيل الذي يجعل الإنسان يستوعب ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من ذلك حديث علماء أماتك أنبياء بني إسرائيل وهذا لا يصح هذا الحديث ضعيف لم يصح فالذلك الذي لا يصح لا نتعب أنفسنا في تفسيره أيضا حديث تعمل هذه الأمة برها بكتاب الله وبرها بسنة رسول الله سلام وبرها بالرأي فينفعلوا ذلك ضلوا واضلوا هذا حديث waited enzyme الحمط لله أنه لم يصح لأننا نعمل بكتاب الله وسنة الله سلم وإلا نلحق ما يستجد بكتاب الله وسنة النبيIIIaf حديث الحلال ما أحل الله والحرم ما حرم الله وما ساكت عنه فهو مما عفى عنه الله طيب ايش وجه الدلالة في هذا الحديث ما له وما للقياس هنا بسرعة هذا دليل لمن يقول بعدم, ال... بعدم القياس يقول ما سكوت عنه خاصة لا تبحث عنه ما... ما... ما عفو عنه انتهى الموضوع انت ايش تبحث عن حق عفو عنه هذا فوق... دليل بيستدل به الظاهرية لكن اخوة الحمد لله التراوة جميلة جدا في هذا الباب ركزوا معي من لم يتقن الاصول لا يتقن العلم انفذ يدك من لم يتقن الأصول لن يتقن العلم سيكون مقلدا ولو حفظ فروع الدنيا بأسرها انا أبرئ سحاتي في هذا حديثنا السلام تفترق أمتي على بضع سمعين أشياء فرقة أعظامها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وجه الدلال على صحة قياس في هذا الحديث ممتازة انجليزية لأنهم بيقول اللي حيفسد الأمة أقوام يأتون يقيسون برأيهم صحيح ولا لا وهذا حديث أيضا لم يصح هل ما هلكت بني إسرائيل حتى كاثر فيهم المولدون أبناء السباية الأمم فأخذوا بدينهم بالمقاييس فهلكوا أهلك كل هذه أدلة لمن؟ لابن حزم الذين يقولون بعدم القياس وهذا كلام باطل وقد سبق الأدلة الكثيرة على القياس هذه نختم هذا الكلام في الأدلة على حجية القياس بقول عمر الخطاب عندما بعث وهذا اجمع الصحابة على صحة القياس الصحابة اجمعوا على صحة القياس وسأبين أمثل على ذلك انا شرحت كتابا كاملا مفصلا اسمه القياسة الصحابة انا أقول بعمر الخطاب بعث إلى أبي موسى الشعالي طال وألحق النظير بالنظير وألحق النظير بالنظير طيب وعندنا أدلة أخرى تؤكد ذلك فعل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه رضاه احتج على عمر الخطاب بالقياس عندما قال له كيف تقتل قوما قالوا لا إله إلا الله وقد قال النمسلم أمرته أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقام عمر الخطاب فقال أبو بكر الصديق قال والله لا لأقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة أو القياس هو الآن الحق الزكاة الفرع بالصلاة التي هي الأصل فسكت عمر عمر قال والله ما رأيته إلا أن الله قد شرح صدره أبي بكر فعرفت أن هذا هو الحق قياسه لأنه لم يصل إليه قول وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا له إلا الله وعني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة إلا بحقها وحسابهم على ففعل ذلك عصموني دماءهم أملهم إلا بحقها وحسابهم على على الله ولا ولا. فقياس أبي, أبي بكر وافق النص والأثر الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضى إذن القياس حجة والقياس دليل أجمع الصحابة على ذلك بأن القياس حجة وأنه من الأدلة المتفق عليها خلى كلام الظاهرية في هذا فهو لا يأخذ به القاعدة التي ترى هذه القاعدة هي قاعدة مهمة جدا وهي هل يقع القياس في الحدود هل يقع القياس في الحدود طبعا إذا قلت الحدود يبقى إذا نقول الحدود والكفرات وأيضا بذلك أن هل يقع فيها القياس أب لا أو ما خرج عن القياس اللي هي الرخص لأن هنا قاعدة عند علمانة ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص وهذه قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية عند الأحناف لا عند الشفائي عند احنا وقد تغلب كثيرا وقد, كثير وقد نغلبها كثيرا في هذه القاعدة عملا نحن نقول الآن بهذه المسألة هل الحدود يقع, يقع القياس في الحدود؟ كالخمر والجلد للزنا وغير ذلك هل يقع القياس في الحدود أم لا هذه القاعدة مهمة جدا لأن الخلاف فيها عريض بين العلماء بين الجمهور وبين الأحناف عندنا حديث ادراء الحدود بالشبهات ادراء الحدود بالشبهات وفي رواية إدراء الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوب صراحة هذا الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا والمرفوع باتفاق ضعيف المرفوع إدراء الحدود بشبهات ضعيف هذا الراجح الصحيح وجاء في من طرق المرفوع وفيه بعض رواه المتروكين لكن الموقوف هو الصحيح هو الصحيح هذا الحديث بيحتج به الاحناف هذا الحديث بيحتج به الاحناف على أن الحدود لا قياس فيها ان الحدود لا قياس فيها قالوا من وجهة النظر لأن القياس يقع ظنيا يقع ظنيا الحد على أحد لا بد أن تكون على يقين لأن الظن يورد شبهة ونحن أمرنا بدرء كل شبهة في باب الحدود لأن عقوبة والأصل عدم القوة العقوبة والأصل براءة الذمة والأصل أن الرحمة تزمق العقوبة فقالوا لذلك كان من التشريع العام بأن أي شبهة يدرى بها الحد وأنت ترى بأن الواقع يزبط ذلك واقع الرعيل الأول واقع فعلا يزبط هذا أنهم كانوا يلتمسون الشبه من أجل إيش؟ دفع العقوبة ودلال على ذلك أوضح ما يكون بأن مثلا لما جاءه ماعز قال فعلت كذا فقال له مثلا تعلم ممزنة اتفهم ممزنة قال نعم أعلم ممزنة وكان متزوجا فقال له أفعلت كذا لعلك قبلت قال لا فعلت كذا قال لعلك ضممت لعلك لعلك قال بل فعلت كذا قال وتع... فعلت كذا بالكلمة الإيش الصريحة المعلومة في اللغة يعني. فقال فعلت... قال نعم ثم قال مثلا من أصحاب الاستنكهو لعله يقوم بذلك من تأثير الخمر, الخمر. كل هذا تلمسا لأن يضرع عنه العقوبة فالواقع يثبت لأنهم كانوا يتلمسون أي شبهة لأن العقوبة شديدة ويريد دفع هذه العقوبة ولذلك ان نفس سلم لما امر برجمي كان قد امر بإقراره فلما قام وقال أيها الناس ردوني إلى رسول الله ان قومي قد غرروا به ما كنت أعلم أن نفس سلم سيأمر بقتله وفر منهم لكنهم قتلوه فعاتبهم نفس سلم هل لا عندما فر يتوب فيتوب الله عليه يستطيع بسيطة الله ويتوب فيتوب الله عليه فانظر يعني جعل جعل الرجوع بالإقرار يصح لأنه إذا راجع عن إقراره أوجب شبهة درأت بها تندرئ بها الحد أو يندرئ بها الحد بهذه الشبهة لذلك نقول في كل أمر في هذا الباب إذا كان في عقوبة فتلمس درء العقوبة هو الأصل فيها فذلك الأحناف هنا يحتاجون بحديث إدراء الحدود إدراء الحدود بالشبهات قالوا القياس لا يدخل في الحدود لأنه أقصى يصل إلى الظن والظن يوجد بشبهة والشبهة لابد من درئيها فالعقوبة لابد لها من دليل أوضع من شمس النار انظر كلام الأحناف كلام عدل صراح كلام من القوة بمكان وأنا أمد بعيد أميله إلى كلام الأحناف وما زلت الحمد لله وأرجح كلام الأحناف على كلام الجمهور لأنني لو نظرت بالنظائر سأجد أنني أن هذا هو أصل التأصير العام نظير من الأهمية بمكان الواقع يجعلنا نتلمس قتل نفس حفظ نفس أنت قريب منها هو ده تكفير تكفير المسلم تكفير المسلم حين يقول المسلم لو كان كما قال الإمام مالك لو رأيت الرجل المسلم الذي ثبت إيمانه وإسلامه بيقين لو رأيته على 99 كفر وواحدة إيمان لحملته على الواحدة الإيمان إحساناً بظنب المسلم فلذلك يقول قول أحناف هنا فيه فيه من القوة في المسائل التي يأتي الشرق لضرئها لدفعها فلذلك يمسلم قال لعن المؤمن كإيه كقتلي حذر أيما تحذير من هذا وقال أحناف سلم من قال الأخي أكفر فقد بقى بها أحدهما هذا أمر أصلا أصيل في ديننا فلحناف يرون بأن الحدود لا يقاص عليه أما بالنسبة للجماهير الشفعية والملكية يقولون بأن حتى الحدود يقاص عليه. ما دمنا قلنا بالاجماع بان القياس حجه فادله القياس تاتي على الحدود وعلى غير الحدود صراحه كما قلت وان كانت القوه في قول الاحناف هناك مسائل صح فيها القياس صح فيها القياس صح فيها القياس, صح فيها القياس وقال بها العلماء وكان لهم وجهه في هذا الباب فلو ضربنا امثله على ذلك قل في الحدود العلماء يقولون بالقياس وبعضهم لا يقول بالقياس وعند التطبيق يحدث الخلاف في التأثير إذا كان التأثير فيه خلاف أو فيه اتفاق يحدث خلاف في التطبيق النباش تعرفون النباش؟ هذا قياس على الحدود هو الآن مثلا نضربه في هذا الباب تعرفون النباش أم لا تعرفونه؟ نعم النباش الذي يعني يأتي في الليل ينبش القبر يفتحه وينزل إيش؟ في مصائب بتحدث يسرق الميت اللي كان في اثياب بقى كان في ذهب ده يسرق يسرق الميت فاذا بلغ بلغت, الـ الـ بلغت المسروقات الى النصاب فليقطع يده لا ما عندنا اي دليل له الان ما عندنا تنصيص على هذا الباب صحيح ولا لا والسارق والSARقه فاقطعوا ايديهما جزاء بمكاسب نتكلم بمكاسب من الله طيب هنا الآن السارقة معروف انه اخذ المال ايش خفية أخذ المال خف من الأحياء لكنه دخل قبر وهل القبر ده حرز والميت أصلا وسرغ ميت هل ينزل منزلة السارق أم لا فالعماء قالوا النباش يقاس على السارق فتقطع يده وهذه مسألة خلافية هو بالعلماء بعد العماء يقولوا عليه التعزيل وهي ترجع للأمور ولا ينزل منزلة السارق لكن الجمهور قالوا النباش ينزل منزلة السارق فتقطع يده بجامع إيش العله الموجوده السارق السارق تقطع يده بايه بسرقه النصاب من حرز مثل قالوا اذا هذا سرقه المال خفية هي متمكنه في السارق ومتمكنه ايضا في في النباش قالوا اذا العله واحده متمكنه فالجامع يجعلنا نلحق الفرع بالاصل نلحق الفرع بايش بالاصل الفرع هو النباش والاصل هو السارق فيقول النباش تقطع يده هذا المسأله الآن قال به الجمهور وكثير من العلماء أيضا من المحققين يقولون أن باش لا يلحق بالسارق لأنها في حقيقة الأمن ليست سارقة من حزب من حرز المثل ليست سارقة من حرز المثل أيضا من ذلك يمكن أن نقول قياس الحدود قياس الجلد يعني ال ال ال أجل الله من يفعل فعل قوم لوت اللائد الحقوه بالزاني, الحقوه بالزاني وقالوا إن كان سيبا وهذا قول الجمهور إن كان سيبا يرجى من الموت وإن كان بكرا يجلد مئة وإيش؟ ويغرب عام ويغرب عام وقالوا الجمهور الذين قالوا بذلك كما الشفاية يقولون بهذا ورواع العحمة أيضا الذين يقولون بذلك قالوا هذا الجامع موجود العلة العلة في جلد البكر الزاني هو إيه إيش الموجب لجلده مئة وتغريبه عاما الإلاج ممتاز أولج الذكر في الفرج طالوا هنا إلاج فرج في فرج وهذا الجامع بينهما إلاج فرج في فرج فيجعلون الدبر كه القبل بل بعضهم يقول بأنه لو فعل ذلك في بهيمة فنفس الأمر ما نفرجه الآن صحيح وهذا كم خطأ الكلام كله في اللواط فقالوا اللائد كالزاني ينزل منزلة الزاني فهو زينة والحق بأن جماهير الصحابة يخالفون ذلك وهذا دلالة على ان القياس في هذا الباب ليس قياسا صحيحا لأن أبا بكر و... والصحابة أجمعوا واتفقوا على ما قالها أبو بكر بإيش بقتل اللائد لكن هو قال بتحريقه أبو بكر قال بتحريقه لكن صحابه أجمعوا على قتله ولذلك ابن عباس قال يلقى من أعلى شاهق ثم بعد ذلك يتبع بإيش بالحجارة قياسا أو قياس البديع هنا الآن على, من؟ على قوم الوت على ما فعل الله بقوم الوت لأن هذا هو العقاب الله قال شوف حبر الأم حقا ولأن الله ختم بعدما بيّن ما فعل بقوم الوت قال وما هي من الظالمين ببعيد فعلا هذا الفعل لو هذا الحكم فابن عباس كان فقيها جدا عندما قال يلقى من شاهق بعيد ثم يلقى بعد ذلك بالحجارة فإذا هنا القياس ومنع كثير من العلماء القياس وقالوا هو قتل كان سيبا أو كان, أو كان بكرا لأن القياس هنا قياس في الحدود ممنوع وأيضا القياس في الكفرات قالوا بالقياس الشفائية انفرضوا وقالوا بالقياس العمد على الخطأ الخطأ الذي يقتل مؤمنا خطأا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ إلا خطأا وما قتل مؤمن خطأا فتحرير رقبة إلى آخر الآيات فجعل له كفارة تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين مفهوم استغفر الله هو يعطي الديا ويحرر او يصوم شهرين متتابعين فقالوا هذا في الخطأ والتنصيص في الكتاب في الخطأ قال الشفعية هنا نقول والعمد أيضا عليه كفار قياس الشفائية هنا قياس إيش؟ هو طبعا بجامع إيش؟ بجامع إزهاق الروح بجامع إزهاق النفس لكن الشفائية يقولون هذا قياس أولوي قياس أولى لما نار الله جلال فعلاء يوقع مثل هذه العقوبة على القطع الخطأ والله رفع عنه الإس بقول الله جلال فعلاء ربنا لا تخذ النسينا واختبأنا قال قد فعلت وقالوا رفع عنه مات الخطأ ونساء المستكروا عليه مرفوع الإس ومع ذلك يعاقبه هذه العقوبة بالدية لأن فيه بعض, بعض تفريط وأيضا بالكفارة فلأن يتشتد العقوبة على العامد من باب أولى فالزاق قالوا إذن على العامد أيضا كفارة على العامد أيضا وطبعا رفض العلماء الجمهور هذا القياس لقلنا هنا من استباح القياس وقال بعمومه قال والقياس أيضا في الحدود والكفارات قالوا بمسألة الكفارات أيضا يقاس فيها أيضا القياس قياس الكفرات قياس رمضان على غير قياس الجماع في رمضان على قياس الطعام والشراب على الجماع في رمضان وهذا قياس يعني شوف انظر اتفقوا الامة الثلاثة احمد وشافع ومالك يتفقون على ان هناك قياس في حول الكفرات صحيح ولا لا لكن عند التطبيق يختلفون شوف تأصيل متفق عليه وهذا انظار العلماء بالقرائن المحتفى عندنا الملكيه والحامله الشفاعيه ولا استغفر يقولون بأن الذي اكل او شرب الذي افطر في رمضان بطعام وشراب عليه القضاء فقط دعك من حاسبه يقول لا قضاء عليه الذي فعل ذلك عمدا علي القضاء ولا كفاره عليه ولا كفارة عليه وجعلوا الكفارة خاصة بالجماع لأن الرجل مجال إنسانا في سنة داويد قال ينتفه لحيته يخمش وجهه وقال يا رسول الله أهلكت قالوا ما أهلكت قال جامعة أهلي في نهار رمضان قال أعتقر قال لا ما عندي رقاب ما في إلا هذه الرقاب قال أطعم ستين قال سوم شهر المتتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكين إلى آخر الحديث الغرض المقصود أن إنسانا لما جعل الكفارة جعلها في إيش في الجماع ولم يرد أي دليل صريح على التعام الشراط وعندنا دليل بالمفهوم الحديث هذا في السنن أن قال قال: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفار قد يستدل به البعض ويقول فمن أكل عامدا فعليه الايش قضاء والكفار هذا يعني يمكن يكون روح دليل للملكية طيب وقالوا بالقياس قاسوا الطعام والشراب على الجماع بجامع ايش كريم <تصفيق> دي حاضره معاك انت جاي جالس مولعها في راسك انت بتتذكر مساله مساله ايش مساله الجماعه نعم هو طبعا هو المفروض يقال الشهوه في انتهاك الايش اليوم يعني هذا انتهاك هو الجماع حقا انتهاك اليوم أنه انتهك اليوم بايه بطعام كما الثاني انتهك اليوم بجماع فاذا العله واحده قالوا بذلك في القياس وهذا خطؤهم باين صحيح الراجح انه مفارقه هناك فارق في الالحاق يعني لو قلنا عندكم بالتفصيل القذف الكفرات لكن هناك ايه هناك خطا في الالحاق قالوا ما الخطا قلنا القادح قالوا ما القادح قلنا الفرق شهوه الفرج تفارق شهوه الايه البطن مفهومه ولا غير لا مفهوم شهوه الفرج ممكن ممكن يستطيع انه يتحملها ولا كمان مش صحيحه لا بيبتسموا كلهم أما للشاب اللي جالس 25 سنة هذا جالس لها فعل شيء يبقى ده إيش احتملوا لا يعني خلاص كلكم فوارس ميدان عرب أقحاح كله بي بينام من المغرب فالحاصل بأن العلماء يقولون مسألة الشهوة يصبر عليها المر ومسألة الطعام الشراب لا يصبر عليها يصبر ستاة أيام ماشي يصبر على الطعام عشرة أيام ماشي لكن على الماء لا ما يصبر كثيرا لكن الجماعه يستطيعوا يصبر يصبر شهورا ودهولا يستطيع احنا عرب اخاح يعني نجي هيك بعدن اللي بياكلها الناس الان خلاص جعلت ان انهم ايش أنه اشباح لا ارواح فيه فالغرض المقصود بان الفرق موجود يمنع الالحاق لكن هو مثل يضرب على الحاق القياس في الكفارات. وصحيح الراجح كما قلت لكم الأصل عدم للحق الأصل عدم القياس في الحدود ولا في الكفرات إلا ما دلت القرينة الخارجية على ذلك سيمكن أن نقول به يبقى لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا المسألة على التوسط لكن نحن نقول الأصل عدم الإلحاق والفرع هو أن نقول او التوسط أن نقول قد يكون القياس في بعض الأح الأحوال بالقرائن المحتفة القوية على ذلك وبهذا نكون أنسينا من الدرس اليوم في الكلام على الخاد الوصولية نساء الله الرعاة أن يعلمنا وإياكم ونساء الله أن يسابنا لكم الحق سبحانك الله وربنا ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفيرك واتبوري